ب س موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه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 ويتبع كل شيطان كل م ر ي و ت ب ع ل ي ه أنه من النابلسي ي ه ف أ ه للعلوم ا أيها ل ن ا س إن ك ن ت م ف ي ريب ه م و س و ع ن ا ل ن ا ب ثم ثم من من نطفة ع ل ق مخلقة ة مضغة ثم من, من و غ ي ر م خ ل ق ة ل ن ب ي ن ل ك م و ن ق م ا ل ر ح ا م م ا م ي ه ن خ ر ج ك م ط ف ل ا ثم ل ت ب ل غ و ا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أرزل ا ل ع م ر ل ك ي ل ا ي ع ل م من بعد علم بعد ش ي ئ ا وترى ا ل أ ر ض ه ا م ن ي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 ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر ف إ ن ص ا ب ه خير ن ط م ا ن به و إ ن ص ا ب ت ه ف ت ن ة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره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 فليمدد بسبب, فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك انزلناه آ ي ا ت بينات وأنتم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 ي خ ر ج ان م ه الله نعيدوا وذوقوا فيها عذاب ح ر ي ق إن ا ل يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر يحلون فيها من س ا و ر من ذاب فلؤلؤا ولباسهم فيها حريد وهدوء إ ل ى الطيب من القول وهدوء إ ل ى صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن ا ا ل ب د و يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم و إ ذ بوانا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقاء واذن ل السجود و أ في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا معلومات في أيام معلومات على ما رزقهم اسم الله ما من على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 و أ ح ل ت لكم ل ا ن ع ا م إ ل ا ما يطلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين بي ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء ف تخطفه الطير أ و تاوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل منافع مسمى فيها موسوعه ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع ت ي ق و ل ك ل أمة ج ع ل ن ا م ن س ك الاسلاميه ذ ك ر م ا ل على ه م ز ق ه من ب ه م لنعام ل ف إ ك م إله فلو واحد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 شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب ف إ ذ ا وجبت ذنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكيف دينه ثم اخذتهم فكيف كان نكيد فكاين من ق ر ي ة اهلكناها وهي ظالمه فهي خ ا و ي ة على عروشها وبيل م ع ط ل ة وقصر مشيد افلم يثيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اوى اذان يسمعون بها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 في أ م ن ي ت ه فينسخ ا ل ل ه م ا ي ل ق ي ا ل ش ي ط ا ن فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فثنة للذين في قلوبهم في ما مرضا فثنة ا ل قلوبهم ا س ي ة ق وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله ل ه ا د ي الذين آ م ن و ا الى صراط مستقيم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 ليدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن ه الله إ ن الله لعفو غفور ذلك ب أ ن الله ي و ل ج الليل في موسوعه في النابلسي و أ للعلوم ه هو ل الاسلاميه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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير و إ ذ ا تتلي عليهم آ ي ا ت ن ا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يثنون عليهم آ ي ا ت ن ا قل فانبئكم بشر من ذلكم ان ر وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل